ونشهد أ ن سيدنا محمدا عبده ورسوله و خ ط ي ه من خلقه وحبيبه بلغ ا ل ر س ا ل ة وادى ا ل أ م ا ن ة ونصح لهذه ا ل أ م ة فصلاه وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آ ل ك وصحبك ومن ا ه ت د بهداك واستن بسنتك وثار على دربك أ م ا بعد أ ي ه ا ا ل ا خ و ة ا ل أ ح ب ا ب الكرام إ ن من الحقائق التي لا يختلف عليها أ ن ا ل أ م ة م و ه و ن ة وهنا ترى في دينها والتشرى في قيمها و أ خ ل ا ق ه ا و إ ن من مظاهر ذلك الوهن وذلك الضعف ضياع الحقوق و م ق ا ب ل ة الاحسان بالعقوق لاسيما مع الوالدين ا ل ذ ي ن هما سبب وجودك في هذه ا ل ح ي ا ة حتى صارت ا ل س ل ا م ة عندهما من شر ا ل أ ب ن ا ء غ ا ي ة مرادهم وصفو أ م ن ي ا ت ه م ولتعلم أ خ ي الحبيب أ ن أ د ا ء حق الوالدين من تمام العقل قبل أ ن يكون من تمام الدين أ د ا ء حق الوالدين وبر الوالدين من تمام العقل قبل أ ن يكون من كمال الدين قال تعالى قل تعالى واكل ما حرم ربكم عليكم أ ل ا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا أ و ل ا د ك م من إ م ل ا ق نحن نرزقكم و إ ي ا ه م ولا ت ق ر ض و ا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إ ل ا بالحق ذلكم و ط ا ك م به لعلكم تعقلون فإن من كمال العقل أ ن يستجيب ا ل إ ن س ا ن لتلك الوقايا والتي من أ و ل ه ا عدم الشرك بالله ثم الاحسان إ ل ى الوالدين وكيف لا والوالدان هما سبب وجودك في هذه ا ل ح ي ا ة كم ت ح م ل من أ ج ل ك لتستريح وكم س ه ر على راحتك لتنام وكم أ خ ر ج الوالد أ و ا ل و ا ل د ة الطعام من فيهما لتشبع أ ن ت أ ي ه ا ا ل أ خ الحبيب واعلم أ ن ا ل و ص ي ة في كتاب الله بالوالدين جاءت ولم تات ب ا ل أ ب ن ا ء إ ل ا عند الحديث على الميراث ل أ ن بعض ا ل آ ب ا ء قد يفضل بعض ا ل أ ب ن ا ء على بعض في الميراث لكن ا ل ف ط ر ة عند ا ل أ ب و ا ل أ م الحنان و ا ل م و د ة فلم ي أ ت ي أ م ر من الله لهما ب ا ل و ص ي ة ب أ ب ن ا ئ ه م ا ولكن لما علم الله أ ن من طباع ا ل إ ن س ا ن النكران و ا ل ز ح و د والكفران وعدم الاعتراف بحق من له حق علينا جاءت ا ل و ص ي ة في كتاب الله بالاباء و ا ل أ م ه ا ت بل إ ن الله قد أ و ص ى في كتابه ب ا ل أ ب و ي ن و إ ن كانا كافرين قال تعالى ووصينا ََْ ا ل ْ إ ِ ن ْ س َ ا ن َ بوالديه ََِِِْ هذا في س و ر ة لقمان وقال في س و ر ة العنكبوت ووصينا ََْ ا ل ْ إ ِ ن ْ س َ ا ن َ بوالديه ََِِِْ حسنا ُْ وقال في س و ر ة ا ل أ خ ل ا ق ووصينا الانسان بوالديه احسانا آ ي ه قالت احسانا و آ ي ه قالت ح س ن ا و آ ي ه لم تذكر احسانا ولا ح س ن ا ل غ ا ي ة وهي اختلاف ا ل آ ب ا ء الذين يوصي الله بهما ففي آ ي ة ا ل أ ح ق ا ف ا ل و ص ي ة ب ا ل أ ب و ي ن المؤمنين فقال سبحانه ووصينا الانسان بوالديه احسانا حملته عمره كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى اذا ضرب اشده وضرب اربعين سنه قال رب اودعني ان اشكر نعمتك التي انعمت عليه وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين اما في الايه الاخرى فالابوان عاصيان ويامران بالمعصيه دون الكفر فقال الله ووصينا الانسان بوالدين ح س ن ا وان جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما الي مرجعكم فانبئكم في ما كنتم فيه تختلفون اما ا ل آ ي ه الثالثه فنزلت في الابوين الكافرين اللذان ي أ م ر ا ن بالكفر ويصران على ق ر و ج ابنهما من ا ل إ ي م ا ن إ ل ى الكفر عدم الطاعه ولكن لا بد من الاحسان والصحبه بالمعروف قال تعالى في س و ر ة الاثنان ووفينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين ان اشكر لي ولوالديك الي المصير وان جاهداك على ان تشرك ب ما ليس لك به علم فلا تطعهما لماذا لان النبي قال لا م ع ط ا ع ة في م ع ص ي ة كما عند الامام البخاري وعند الامام مسلم لا طاعه في م ع ص ي ة و إ ن جاهداك على أ ن تشرك بي ما ليس لك به, به علم فلا تطعهما طيب المقابل رد الفعل هل أ س ي ء هل أ ر ف ع صوتي هل أ ت أ ث ف هل أ ؤ ذ ي لا وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أ ن ا ب إ ل ي ثم إ ل ي مرجعكم فانبئكم في ما كنتم فيه تختلفون ف ا ل و ص ي ة بالوالدين جاءت في كتاب الله حتى ولو كانا كافرين ثم لتعلم أ خ ي الحبيب أ ن سبب نزول هذه ا ل آ ي ة ا ل أ خ ي ر ة و إ ن ج ا ه ذ ا ك على أ ن تشرك ب م ا ليس لك به علم نزلت في سيدنا سعد ا بن أ ب ي وقاص رضي الله عنه وارضاه من أ خ و ا ن النبي صلى الله عليه وسلم ر أ ى الرؤيا في المنام تبشره كان شابا مسرفا وكان يحب أ م ه ك أ ن لم يحب إ ن س ا ن انسانا أ ب د ا كان يحبها حبا عظيما ولما عرض عليه ا ل إ س ل ا م أ س ل م فكان ثالث ث ل ا ث ة أ س ل م و ا وكان يفتخر بذلك يقول بقيت س ب ع ة أ ي ا م و أ ن ا ثلث ا ل إ س ل ا م لما أ س ل م وعلمت أ م ه ب إ س ل ا م ه د ع ت ه وقالت يا سعد ما الذي سمعته عني قال أ س ل م ت مع محمد صلى الله عليه وسلم دين عظيم يدعونا إلى فضائل المكارم الأخلاق الى مكارم الأخلاق ل ويدعونا إ الفضائل وبر الوالدين و ي د ع و وكذا و ن ا كذا إلى ص ل ة ا ل أ ر ح ا م وعدم خ ط ي ئ ة الرحم دين عظيم قالت نعم هذا الدين ي أ م ر ك ببر الوالدين و أ ن ا أ م و أ م ر ك ا ل آ ن أ ن تترك هذا الدين فقال والله يا أ م ي لو أ ن لك أ ل ف نفس خرجت نفسا بعد نفس على أ ن أ ت ر ك هذا الدين ما تركته وظلت أ ي ا م ا بلا طعام ولا شرع ا حتى ضعف جسمها ثم لما ي أ س ت منه جاء إ ل ي ه ا ابنها ا ل آ خ ر كان يسمى ع م ا ر ة ف أ ط ع م ه ا وسقاها فنزل قوله تعالى في سيدنا سعد و إ ن ج ا هداك على أ ن تشرك ب ه ما ليس لك به علم فلا ت ق ع ه م ا وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أ ن ا ب إليه إلى آخر هذه آخر ا ل آ ي ا استعدنا ت ولذلك سيدنا عبد الله ا بن عبد الله ا بن ابي بن سلول كان من كبار المنافقين س أ ا ذ ن ا ابنه عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن ي ف ض ل الاه عبد الله ا بن ابي بن سلول كبير المنافقين فقال لا بل هو منافق وفي الدرك الاسفل من النار قال له لابنه لا لا تفعل ذلك مع أ ب ي ك ولكن بر أ ب ا ك و أ ح س ن صحبته و أ ع ل م أ خ ي الحبيب أ ن ك لن تبلغ س ك ر ولا مجازاه ا ل أ ب أ و ا ل أ م إ ل ا في ح ا ل ة و ا ح د ة أ ت د ر و ن ما هي هي أ ن تجد أ ب ا ك عبدا م س ت ر ق ا فتذهب إ ل ى صاحبه ف ت د ب ع مالا ف ت س ت ر ي أ ب ا ك ثم تعتقه لوجه الله هذه ا ل ح ا ل ة ا ل و ح ي د ة التي تستطيع فيها أ ن تكافئ الاب أ و ا ل أ م وهذا محال في هذه ا ل أ ي ا م وعسير فتظل أ ن ت أ ي ه ا الابن ا ل خ ا س ر الضعيف الحسير العاجز عن م ك ا ف أ ة الاب أ و مجازاه ا ل أ م ل أ ن الله تبارك وتعالى قرن بين ف و ح ي د ه وبين الاحسان إ ل ى الوالدين كما قال تعالى وقضى ربك أ الا تعبدوا الا اياه ثم قال وبالوالدين احسانا فالله هو السبب الحقيقي في وجودك والابوان هما السبب مجازا في وجودك فمن أ ن ك ر حق الله في ا ل ع ب ا د ة كمن انكر حق الوالدين في البر ثم لتعلم أ خ ي الحبيب أ ن الله رتب ذر الوالدين بعد الصلاه م ب ا ش ر ة التي هي عمود الدين وجعل ذر الوالدين قبل الجهاد في سبيل الله الذي هو ذ ر و ة س ن ا م ا ل إ س ل ا م الجهاد في سبيل الله ص ا ع ة الوالدين أ ف ض ل من الجهاد في سبيل الله قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المتفق س على صحته لما سئل أ ي العمل أ ح ب إ ل ى الله قال ا ل ص ل ا ة على وقتها قال ثم أ ي قال جر الوالدين قال ثم أ ي قال الجهاد في سبيل الله ويشترط للخروج للجهاد إ ذ ن الوالدين أ ن ي أ ذ ن الوالدان لك في أ ن تجاهد في سبيل الله ف إ ن لم ياذن فلا تخرج والدليل على ذلك ما روي ان رجلا اقبل على رسول الله وقال يا رسول الله ابايعك على الهجره والجهاد فقال النبي احل والداك او احد من والديك حل قال نعم كلاهما حل قال النبي ف ت ب ت غ ا ل أ ج ر والثواب من الله قال نعم قال النبي فارجع إ ل ى والديك و أ ح س ن صحبتهما قال ا ل إ م ا م النووي استدل العلماء من هذا الحديث أ ن ه يشترط إ ذ ن الوالدين للخروج للجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى لا ان تخرج بهواك لتنصر ف ك ر ة م ع ي ن ة وتترك أ م ك و أ ب ا ك في البيت يبكيان هذا حرام لا يجوز لك من ا ل ب الخروج ئ ر ا ا يدوذ لك ل للجهاد في سبيل الله الا اذا تعين عليك الجهاد و أ ت ى العدو عندها ت خ ص ف بعض أ ه ل العلم في أ ن ا ل إ ذ ن لا يشترط لكن جهاد الطلب لا يجوز لك أ ن تخرج إ ل ا ب إ ذ ن الوالدين أ م ا جهاد الدفع عن بلاد المسلمين وجاء العدو إ ل ي ن ا فيجوز أ ن تخرج إ ذ ا استنفرك ا ل إ م ا م ودعاك ا ل إ م ا م للخروج فتعين في حقك أ ن تخرج مجاهدا في سبيل الله بل لتعلم أ ن ر ع ا ي ة ا ل أ ب و ي ن من الجهاد في سبيل الله لما ر أ ى ا ل ص ح ا ب ة شاكا قويا جلدا خ ر ج من الثنيه فقالوا لو كان هذا في سبيل الله يظنون بهذا القوي ان يكون على وجه الارض ولا يجاهد في سبيل الله فلو جاهد لكان نصرا للاسلام وعزا للمسلمين لو كان هذا بقوته ونشاطه في سبيل الله فلما سمع ذلك رسول الله قال اوتحسبون ان الجهاد في سبيل الله أ ن يخرج فيقتل في سبيل الله فقط من خرج على أ ب و ي ه فهو في سبيل الله ومن خرج على عياله فهو في سبيل الله ومن خرج م ك ا ث ر ة فهو في سبيل ا ل ص ا غ و ت ص ل ق ت يا رسول الله فالوالدان حقوما عظيم ويخص بالبر ا ل أ م ل أ ن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم جعل ل ل أ م في ديننا ث ل ا ث ة أ ر ب ا ع البر والحديث كما رواه أ ب و هريره قال قيل يا رسول الله من أدر ابر من أ ح س ن الناس بحسن صحابتي قال أ م ك قال ثم من قال أمك ق امك ل من م قال أ قال ثم من قال أ ب و ك ف ا ل أ ب و ا ل أ م بابان من أ ب و ا ب ا ل ج ن ة لا يغلقان دونك أيها النبي خرج على المنبر فقال آ م ي ن آ م ي ن آ م ي ن فمن ضمن هذه ا ل ت أ م ي ن ا ت أ ن جبريل أ ت ا ه وقال له ا ع ب وقال من أ د ر ك أ ب و ي ه أ ح د ه م ا أ و كلاهما فلم يدخلاه الجنه فقال قل آ م ي ن فقلت آ م ي ن النبي وجبريل والملائكه يدعون عليك يا عاق الارض و ي عاق ا ل أ م البر ك ل م ة ج ا م ع ة البر ك ل م ة تحمل كل معاني الرافه و ا ل ر ح م ة و ا ل ح ل و و ي ظ ل على م ك ا ن ة ا ل أ م في ا ل إ س ل ا م حديث آ خ ر عن أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه و أ ر ض ا ه أ ن ه ر أ ى رجلا يمشي مع أ ب ي ه فقال من هذا قال هذا أ ب ي قال لا تسمه ب س م ه ولا تمشي أ م ا م ه ولا تجلس قبله هذا من البر ب ا ل أ ر ض ومن الاحسان ب ا ل أ م أ ل ا ترفع صوتا أ ل ا تتقدمهما في المشي أ ل ا تجلس قبلهما سيدنا ع ب د ا ل ل ه كان من أ ك ث ر الناس برا ب أ م ه وكان من بره ي ق ا ف عليها النار ل أ ن ه ا كانت م ش ر ك ة و ي ب ع و ه ا ليل نهار أ ن تتبع النبي المختار ولكنها كانت تصده ففي يوم من ا ل أ ي ا م دعاها ل ل إ س ل ا م ف أ س م ع ت ه في رسول الله ما يكره ثبت رسول الله وشتمته فذهب إ ل ى الرسول باكيا حزنا على عرض رسول الله وخوفا على وجه امه فقال يا رسول الله يعلم الله أ ن ي لم اقطر في حقها ودعوتها مرارا وجهارا أ ن تؤمن فلم تؤمن فادع الله لام ابي غ ر ا ب ة أ ن يشرح الله صدرها ل ل إ س ل ا م هوذا البر لا تترك أ ب ا ك و أ م ك ف ر ي س ة للشيطان وتقول أ ن ا أ ك ر م ه م ا أ ن ا أ ع ط ي ه م ا من المال وهما لا يحسنان الوضوء لا يحسنان ا ل ص ل ا ة لا يحسنان التوحيد لا يحسنان ا ل ع ل ا ق ة مع الله سبحانه وتعالى ف أ ي ن الفرد فدعا النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهد ي أ م أ ب ي ه ر ي ر ة فما هي إ ل ا دقائق أ و لحظات وعاد أ ب و ه ر ي ر ة إ ل ى البيت وجد الباب مردودا مغلقا وسمع صوت الماء من خلف الباب ب ق الباب فقالت على رسلك ي انتظر أبا ا هريرة كما أ ن ت ف ل ب س ت ملابسها ثم فتحت الباب فلما راته قالت أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ن م ح م د رسول الله فرجع أ ب و ه ر ي ر ة ص ا ئ ر ا من الفرح إلى رسول الى ل ل لحظات كان يبكي والآن يفرح لمحبته لأمة ه منذ كان يفرح يبكي رجع إ رسول الله ي ب ش ر ويقول أ ب ش ر يا رسول الله فقد استجاب الله لدعائك ل أ م أ ب ي ه ر ي ر ة ن س أ ل الله سبحانه وتعالى أ ن يرحم اباءنا و أ م ه ا ت ن ا و أ ن يحسن لنا ولهم في الدنيا و ا ل آ خ ر ة أقول ه ذ ا القول وأستغفر الله فاستغفروه الضفور الرحيم لي ولكم وأستغفر هو إنه الحمد لله وكفى و ص ل ا ة وسلاما على النبي المصطفى وعلى آ ل ه وصحبه والتابعين وتابعيهم ن ب إ ح س ا ن إ ل ى يوم الدين ومن اقتفى ثم أ م ا بعد أ ي ه ا ا ل ا خ و ة ا ل أ ح ب ا ب اعلموا أ م ر ي ن أ ن بر ا ل أ ب و ا ل أ م يزيلان الغم والهم والكرب والحزن وضيق العيش ا ل أ م ر الثاني أ ن عقوق الوالدين يعجل للمرء في الدنيا قبل ا ل آ خ ر ه وكما ت ب ي ن تدان لما ر أ ى أ ح د السلف رجلا يضرب أ ب ا ه على و ج ه ه في مكان كذا فقال يا رجل تفعل ذلك في أ ب ا ك قال الذي يضرب الاب يا فلان اتركه ف إ ن ي والله ضربت أ ب ي في هذا المكان وطاعه ا ل أ ب و ا ل أ م والبر و ا ل إ ح س ا ن في ا ل أ ق و ا ل و ا ل أ ف ع ا ل ل ل أ ب و ا ل أ م يكشفان الهم ويزيلان الكرب ولا ادل على ذلك من حديث ا ل ث ل ا ث ة الذين ع و ا ه م المبيت إ ل ى الغار فقالوا لا ينجينا من هذه ا ل ش د ة و ا ن س د باب الغار ب ص خ ر ة ك ب ي ر ة و أ ص ب ح و ا م ت ا ج ي ن داخل الغار قالوا لا ينجينا اليوم إ ل ا أ ن ت و س ل إ ل ى الله بعمل أ خ ل ص م ا فيه إ ل ى الله فقال ا ل أ و ل وتوسل إ ل ى الله ببره بوالديه ذهب إ ل ى أ ب ي ه و أ م ه وقد نام ب ا ل ن د ن لكي ي ش ر ب فلم يوقظهما وظل واقفا على ر أ س ه م ا حتى الصلاح و أ ط ف ا ل ه يبكون تحت قدميه لكنه من ف ر ص بره ل أ ب ي ه و أ م ه لا يقدم على أ ب ي ه ز و ج ة ولا ابنا ولا صديقا يذكرني هذا الموقف بالفضيل بن يحيى رضي الله عنه وارضاه الذي كان من أ ب ر الناس ب أ ب ي ه كما يقول المامون ما ر أ ي ت أ ح د ا أ ب ر ب أ ب ي ه من الفضيل ا بن يحيى كان يحيى لا يتوضا إ ل ا بماء ساخن رقيق ج ل السن كبير في ر رقيق الجلد ضعيف رقيق العظم لا يستطيع في البرد أ ن يتوضا إ ل ا بالماء الساخن يقول فلما دخل هو وابنه السجن ومنع الحارث ذات ليله بارده ان يدخل لهما الوقود والحطب قام الفضيل الليل كله بقمقم او اناء ملاه من الماء وظل واقفا ماسكا بالقمقم على المصباح حتى اصبح الارض عند الفجر فوضعه بالماء المسخن من القمقم من منا يفعل من كمحمد بن سيرين إ ذ ا كان عند أ م ه يخفض صوته خفضا حتى من لا يعرفه ويعرف محبته ب أ م ه يظن أ ن ذلك الرجل مريض في ش د ة المرض محمد بن المنكبر كان يذهب إ ل ى أ م ه ويضع خده على التراب ويقول يا عماه قومي فضعي قدمك على خدي الله أ ك ب ر بل بلغ البر ب ا ل آ ب ا ء و ا ل أ م ه ا ت أ ن سيدنا عمر لما أ م ر ابنه أ ن يطلق ا م ر أ ت ه طلاقها ولكن هذا لا يؤخذ على عمومه لابد من أ ن تتدبر أ ح و ا ل ذلك ا ل أ ر ض كما جاء رجل إ ل ى ا ل إ م ا م أ ح م د فقال له يا إ م ا م إ ن أ ب ي ي أ م ر ن ي أ ن أ ط ل ق زوجتي فقال له لا تطلقها ك أ ن ا ل إ م ا م يعلم حالها و أ ن ه ا إ ن س ا ن ة ت ق ي ة ص ا ح ب ة دين و أ خ ل ا ق فقال لا تطلقها فقال يا إمام إ ن عمر لما أ م ر ابنه أ ن يطلق زوجته طلقها والنبي قال له أ ط ع أ ب ا ك وطلق ز و ج ت ك فقال أ أ ب و ك مثل عمر ف إ ذ ا كان ا ل أ ب متقيا س لله ص ا ئ ع ا لله يعلم أ ن تلك ا ل ز و ج ة شؤما على ابنه و أ ن ه ا لا تصلح له و أ ن ه ا ليست ب ا ل ط ا ئ ع ة لكن مجرد ان هو يطرحها ي مش ن لا من مجرد زور يرى فيها ا ل م ر أ ة ا ل م ن ا س ب ة لابنه ف ي أ م ر ابنه ان يطلق زوجته فهذا لا يجوز كذلك ليس من العقوق الا يتزوج الانسان او الابن او ا ل ا ب ن ة ما يريد الاب او الام ليس من لان جاريه امراه جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ان ابي زوجني واني كارهه يعني أ ن ا لا أ ر ي د هذا الزوج لا أ ح ب ه لا أ ر ي د ه فقال النبي صلى الله عليه وسلم وخيرها خيرها ان ارادت ان تمضي في زواجها والا ف ل يجوز لوليها ان يزوجها مهرا ولا يجوز ل ل أ ب أ ن يؤثر على أ و ل ا د ه في م س أ ل ة الزواج خ ا ص ة إ ل ا بما استطاع من ا ل م ش و ر ة و ا ل ح ك م ة و ا ل ر أ ي ا ل م س د ب والله يوفق وهو المولى إ ل ى سواء السبيل آ خ ر ما اتكلم فيه عن بر الوالدين وهو أ ن ك ومالك ل أ ب ي ك المال الذي تملكه ل أ ب ي ك كما أ ن ك أ ن ت ل أ ب ي ك ولكن بشروط أ و ل ا أ ن ي أ خ ذ ا ل أ ب من مال ابنه قدر ا ل ح ا ج ة لا يضر بالابن لا يجعله فقيرا مسكينا م ح ت ا ج ا ي ت ت و ل من ا ل أ ب ي ل ق م ة العيش وقل ي و ده ابني أ م أمال ا ل م ا ل ي لا ت أ خ ذ ما تحتاجه ك أ ن ت أ خ ذ من مالك أ ن ت ما يكفيك في طعامك وملبتك و م ش ر ب ك ومسكنك لكن تزيد على ذلك و ت ع ذ ي وتضر بابنك لا يجوز رقم اثنين أ ل ا ت أ خ ذ من مال ابن لابن آ خ ر هذا ظلم وعدوان كما أ ن ه لا يجوز لك أ ن تقسم ميراثك بين أ ب ن ا ئ ك فتظلم واحدا على ا ل آ خ ر فلا يجوز لك أ ن ت أ خ ذ من مال ا ل آ خ ر لتعطي ا ل أ و ل أ و من ا ل أ و ل لتعطي ا ل آ خ ر ا ل أ ب أ ي ه ا ا ل إ خ و ة ا ل أ ح ب ا ب و ا ل أ م مهما كثر الكلام عنهما فلا نستطيع أ ن نوفي واحدا منهما حقه إ ل ا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إ ل ا أ ن تجده مملوكا فتشتريه ثم تعتقه ن س أ ل الله سبحانه وتعالى أ ن يجعلنا من البارزين ب أ م ه ا ت ن ا وابائنا